تفداك عيني ومالي امي وابويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا الله تفداك عيني ومالي امي وابويا وعيالي ويشي ثمين وغالي يا رسول الله لا فيك خيالي مزيون سيد الرجال قدرك رفيع وعالي ونفداك والله تفداك عيني ومالي امي وابويا وعيالي ويش يسمنك وغالي يا رسول الله يا رسول الله لا خيالي مزيون سيد الرجال قدك رفيع وعالي 순فيك الله يا الله يا ذا الجلالي صلي بعد دار على بهي الجمالي نبيك يالله يالله يا الله يا الله ذا الجلالي صلي بعد دار على بهي الجمالي نبيك يا الله وعالي وغالي وحالي يفديه في كل حالي والله ما يكفي ما قالي ما يكفي والله جهتك عيني وغالي أمي وأبويا وعيالي وشيث ميني وغالي يا, يا رسول الله غيفك يداعي خيالي مزيون سيدا رجالي قدرك رفيعي وعالي ونفتيك وحالي هديو في كل جالي نرا سطوع الى لرسخ رسوخ في قلبي والله هديو في كل جالي رسوخ الجبالي في قلبي والله واسمع يا عمي وخالي شايب شبابه يهالي هذا النبي المثالي خدوتك خالبا وخالب تفتاك عيني ومالي أمي وابويا وعيالي ويشي الزمينين وغالي يا رسول الله طيبك يداعي خيالي مزيوني سيدا رجالي قدرك رفيعي وعالي ونفتيك واربا الغزال وناختري قابل جمالي وصح الجذعبا فعالي مشتاك والله سلم عليها الغزالون وناختري قابل جمالي وصح الجذعبا فعالي مشتاك والله صابر ويوم أني زالي ثابت بقوله فعالي صلب الجدى والنصال على عدو والله وغاني يا رسول الله طيفك داعي خياني مزيون سيدا رجال قدرك وفيع وعاني ونفديك <تصفيق>